يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحليم أجلان رامس كتابه من زلناه إليك لتصرج الناس من أجلماسه للأمور بإذن ربهم وكما الحبيب بحبيه الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد إلى اخره هذه الصورة مفتتحة بالحروف المقطعة ألف لام مرعب وفيها كما يقول العلماء وإن كان فيها خلاف معانيها يقول العلماء أقرب معنى لها هو أنها للتحدي أي تتحدى العرب لأن كل معجزات الرسل قد انقض وسهس بموضوع اما معجزه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي خالدة باقيه الى ان تقوم الساعه لماذا لانه لا نبي بعد رسول الله ونبو وسنبو عليه علي والسلام خالده حتى تقوم الساعه لكل زمان ولكل مكان وطبعا كل نبي لا بد له من معجزه فأمريكا ولا في استراليا ولا في اوروبا ولا في غيرها لا بد ان يطالبوا أن يطالبوا بمعجزه هذا الرسول المعجزه موجوده ما هي كلام من استطاع ان ياتي بمثل هذا القران مقدار يعني ثلاث ايات صوره فيها ثلاث ايات اذا استطاع احد من الناس ان ياتي بمثلها بطلت رساله رسول الله وقد تحدى البشريه حيث قال وان كنتم أيها الناس في العالم كله في كل زمان وفي كل مكان وإن كنتم في ريبين مما نزلنا على عبدنا فاتوا بالشورة بالمسيح إلى أن قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا خلاص ولن تفعلوا الناس كذبت على رسول الله إزلاع عدت أحاديث كذبوا ألف العلماء في الأحاديث المكذوبة والأحاديث الموضوعة يعني تأليف كثير أحاديث مئات الاف الأحاديث المكذوبة على رسول الله لكن ما استطاع أحد أن يكذب على الله وأن يتيب بسورة مثلاً ويقول هذا قال الله عزيز يكلم ما يستطيع أبداً فهذه معجزة رسول الله معجزة القائمة إلى الآن ما يستطيع فرصة اللغة العالمية حذات اللغة كان البلغاء والفصحاء الواحد يقوم يخطب من الصباح إلى المساء من يعني بالبلغة الفصاحة ما شاء الله ومع ذلك ما استطلما جاء القرآن رد فصاحتهم مثل الشمس مع الشمس من صحه كل الشيء يعني انتفق صح صحون انا صح صح القران وانا صح القران اهي ليش يعني هذا كلام الله وكلام الله خلق الله وفعل الله ما يمكن ان ياتي احد بمثله الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني خلقوا ذباب ذباب تستطيعون والله ما فكذلك سبحان الله العين هذه العين اذا فقدها الانسان ولو تجمع العالم بصنع العين وما يستطيع هذا الأسبوع إذا فقدوا الإثار أسبوع صنعه الله إذا فقدوا الإثار والله أسبوع خلاص تحد البشر على دباب دباب نعم دباب يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ألقوا بسمعكم كلكم العالم كله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا دباب ولو اجتمعوا لك شرق الغرب الغرب كله والشرق كله يجمع والكون كله يجمع حتى الملائكه والله ما يستطيع رفع قلوبهم ليش لأن مصنعة فكذلك هذا كلام الله يستطيع احد ان أن يأتي والله ما يستطيع أفعال الله وخلق الله وصنع الله فهذا القرآن يد فيه روح الله يسمي روح يسميه روحا وكذلك أرسل إليك روحا روح والروح من أمره رب كل شيء فيه روح خلاص هذه الأمة إذا أرادت أن تعيش وأن تحيا ويصبح فيها روح، ويصبح لها قوة، ويصبح لها وصاية، ويصبح غالب على أوروبا وعلى الغرب كله وعلى اليهود، فلساتب القرآن. هو الذي بس فيه روح هذه الأمة ما كانت يسمع ما كانت يسمع روفها، بطاقة تعريفها أشكال، ما كانت صورة قبل بشهر من قبل ما كان له وجود، ما الذي أحياها، ما الذي أوجدها، هذا القرآن. فبالقرآن كان سليل أمة. يوم ترجع إلى القرآن تحيا. لأن القرآن فيه روح سبحان الله يا إخوان جزاكم الله خيرا يعني الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم الف الفلايامره كتاب أنزلناه إليك ما لك يدفن حتى رسول الله ما يستطيع أن يتيب بتهدي القرآن رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي كان أبلغ البلغة وافصح البلغة ما يستطيع أن يتيب بتهدي القرآن والله ما يستطيع معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بكلام الناس حتى ان المحدثين سبحان الله كانوا يعني دركوا بب بممارسة كلام رسول الله بمخاطبته معه يوم وقد يوم بعد قط يعني السنة والجماعة بمجرد ما يسمع الكلام يقول هذا كلام رسول الله بالمسانسة وال وال مع كلام الرسول صل الله عليه وسلم ومع هذا الفصح والبلاغ التي يعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع هو أن يسير مثل القرآن والله ليسطع فيقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك لا يدلك لك فيه وما تستطيعه كتاب أنزلناه إليك ليش أنزلته يا رب فهو منزل منزل مين من فوق لان الله مصب العلو وهو العلي الله ما خلق هذا الكون وحل في الكون حاشا بعض الله لا الله سبحانه وتعالى خارج الكون بعيد عن الكون ما دخل في الكون وما حل في الكون فالكون شيء والله شيء فوخر والكون قائم بالله عزوجل بحيث لولا أن الله يحيطه بالرعاية والعناية والحفظ لتمهل الكون وفادي خلاص أن الله يمسك السماوات والله الأرض لعل بالعروس وهو ما ويمسك السماء انثقع على الأرض إلا إذا إذا سقوط لولا ان الله يمسك ولذلك نسال الله عز وجل نفسه قيوم اي العالم والكون كله قائم به العالم كله في حاجه الى الله والله ليس في إلى شيء الله ليس وقع على شيء وهو الغني الغنى المطلق وأنسب الفقراء العالم كله فكر إلا الله اذن يا اخوان الله يقول كتاب انزلناه إليه إذن هو منزل من الله فلا يدل إنسان فيه فهذا الكلام كلام الله إياكم ثم إياكم أن تنساقوا مع تلك الفكرة التي نجد عند بعض الطلبة العلم على الأسف يقول لك عندك تعتقد أن هذا القرآن كلام الله لأن هذا الكلام فيه حروف وفيه كلمات وفيه تقديم وفيه تأخير وفيه إعراب وفيه وفيه وفيه وكلام الله ينسى عن هذا هذا كل ما يشكف هو لولا أن من قال هذه الكلمة كان يعني هكذا شهاده الضال ادى الى هذا الكلام لكان يكون كافرا هذا الكلام كلام اذا هذا الكلام كلام الله فاجره حتى يسمع كلام الله هذا كلام الله الله تكلم به وجبريل سمعه من الله وجبريل ما قالت ما سمع الى رسول الله ورسول الله نتقبي ونقل عنه صحابه رسول الله حتى إلينا غدا طريق كاننا نسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يقل بهذه القاع قيده اما كافر أو, او هو في باب الكفر والعياذ بالله لا نقول القران دال على كلام لا يقول بعضهم وكما قرانا هذا في ام البراهين ووفن عاشر وغيرها كذا مع الاسف الشديد مع الاسف كل الاسف الشديد أه؟ أن هذا يدرس, يدرس لطلاب العلم. العلم المهم يا إخوان هذا القرآن قالوا كتاب أنزلناه ما الذي أنزله الله أنزله الله أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا القرآن منزل من الله كتاب أنزلناه إليك يا نبينا أنزلناه إليك ليش شن المهمة ما هي الغاية الغايه من نزول هذا القرآن أشير قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور مهمة رسول الله ثقيلة ثقيلة جدا جدا جدا كل الرسل كانوا مبعثين إلى جهة خاصة كان رسول مبعث إلى المغرب واحد آخر مبعث مبعوث إلى, إلى, إلى, إلى تونس إلى الجزائر الاخر الى ليبيا والاخر الى مصر وكان تعددت الرسل كانت الرسل تتعدى نعم لكن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كل الناس وما ارسلناك الا كافه للناس وما هم الذين عاصروا رسول صلى الله عليه وسلم كانوا في ذلك العصر فقط لا الى ان الله تقوم الساعه لينذركم به ومن بلغ حتى يمشي كتاب ننزلناه إليك لتخرج الناس. كل, الناس كل الناس فالمهمة رسول الله ساقيلة جدا جدا لتخرج الناس من من الظلمات فالناس يعيشون في الظلمات كلهم يعيشوا في ظلمة هل لك يعيش في الظلمة الديمقراطية هل لك يعيش في الظلمة الشيوعية هل اللي كيعيش في ظلمة الشراكية هل اللي كيعيش في الظلمة القومية هل اللي كيعيش في الظلمة الجاهلية الشركية هل المجوسية الرافضية الظلمات ولذلك نوعها سبحانه وتعالى وجمعها لتخرج الناس من الظلمات ظلمات فاللي كيعيش في الزنا في ظلم الزنا في ظلم الربا في ظلم اللوات في ظلم ايه ظلمة في ظلمات ايش القوانين الوضعية في ظلمات العلمانية في الظلمات انت يا نبينا مأمور بان تخرج الناس كل الناس من هذه الظلمات التي يعيشون فيها ليش تخرج من الظلمات الى النور إلى النور فالإسلام نور والإيمان نور وهذا القرآن نور والربط بالله نور وهذا النور يضيء لنا الطريق في سيرنا إلى الله حتى نعرف كيف نصل إلى الله وعندما نصل ماذا لنا عند الله عندنا الجنة ونعمها عندنا النظر إلى وجه الله عندنا الرضا الله عز وجل عندنا السكن في جوار الله سبحان الله أنوار. أنوار العقائد الإسلامية نور الأخلاق الإسلامية نور المعاملات الإسلامية نور كلها أنوار ولكن سمى الله واحد نور لأن طريق الله واحد والظلمات متراكمة بعدها فوق بعض متنوع. الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أريئهم الطاغوت يخرجونهم من النور واحد. دين الله واحد. إن الدين الذي بعث به نوح. إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلك السلسلة المباركة من سلسله الأنبياء والمرسلين كل تلك السلسلة كان دينها الإسلام ومن يبصغ غير الإسلام دينا فلا يقبل إن الدين عند الله الإسلام فأتباع نوح كانوا يسمون المسلمين وأتباع موسى كانوا يسمون المسلمين وأتباع عيسى كانوا يسمون واذا وحيتوا الحوارين ان امنوا أعمل قال امننا ولاشهد ان مسلم باننا مسلمون الى اخره الى اخره الى اخره فكل دين الله يسمى استسلاما لله اسلام اي استسلام بكلك لله العبوديه الكامل لله ما تترك لنفسك شيئا الا وتعطيه تتزوج طبق ما رسب الله ستبيع وتشتري طبق ما امر الله عندك إدارة تلق ما رسم الله عندك وزارة تلق ما أغر الله وهكذا أنت عبد الله والعبد لا يفعل أي شيء إلا تحت إمراض سيده إذن إخواني الله عز وجل جعل مهمة سيدنا رسول الله هي الإخراج إخراج الناس من الظلمات إلى النور الناس يبنون العمارات ويقيمون التجارات ويزاولون أعمال أعمال دنيوي ومهمة رسول الله أشياء بناء الرجال ربط الناس بالله انتشالهم من الجحيم إلى نور الإيمان انتشالهم من الغرق والحرق إلى السلامة والنجاة هذه وظيفة رسول الله هذه مهمته جعله الله وأرسله رحمه للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ونحن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات وشريعته ودعوته وسيرته فينا فينا. صلوا كما رأيتموني اين رقم حفظ الله لنا صلاة رسول الله حفظ لنا حجه رسول الله حفظ لنا تربيه رسول الله حفظ الله لنا صيام رسول الله حفظ كل شريعه الله وحفظها لنا ما تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علينا إلا أن نجد في البحث عنها وتعليمها وتمسك بها وانتخابها منهجا وطريقا إلى الله إذا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فمن اعتنق هذا الدين نور الله قلبه وملك الجوارح هو القلب اللهم اجعل في قلبي نورا هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب اذا تنور معناه عرف الله عرف طريقه معناه انه حي كان ميتا فأصبح حيا فاصبح حيا ياتمر بامره وينتهي بنا اما الاخر فهو في علاج الموتى او من كان ميتا انك لا تسمع الموت وما وما انس بمسمع من في القبور إذن القلب الحي هو الذي تنور بهذا النور والصداء بهذا الوحي جعل الله نور على لسانك لا تنطق الا بذكر الله تقرأ كتاب الله تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. تنور اللسان يتنور السمع بسماع آيات الله بسماع المواعظ بسماع الخطب الربانية بسماع أحاديث رسول الله أما يسمع الأغاني أما سماع الغيبة والنميبة وكل ما حرم الله لا وكذلك أيضا الفكر منور هو الفكر الذي امسلأ بشريعة الله بالفكر الإسلامي بالفكر الرباني بالفكر القرآني هذا الفكر المنور كذلك أيضا رجلك يدك فرجه كل شيء البيت المنور هو البيت المسلم صار الإسلام في البنت وتراه في المرأة وتراه في الولد الصغير والكبير البيت المنور ثم السيارة سيارة المؤمن السيارة المنورة ما توجد فيها شريط غناء تجد فيها شريط إسلامية تجد فيها جريدة إسلامية تجد فيها كل شيء إسلامي ما تجد فيها السنابي ما تجد فيها الخماسة ما تجد فيها قدم الكرس لك أعوذ بالله الطائرة مسلمة المدرسة مسلمة الشارع مسلم المحكمة مسلمة نور على البيوت وعلى الأسر وعلى المجتمعات وعلى كل شيء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات الى النور لتخرج الناس من ولا هذا الباب واسع جدا جدا جدا لتخرج الناس من الظلمات الى النور الى النور اذا تنور قلبك وتنور جوارحك وتنور بيتك وتنورت محاكمنا وتنورت مدارسنا وتنورت ميوتنا وتنورت محافلنا حتى في الحفلة ترى النور المسلم في حفلته في عرسه ما تركت به الغضاء وصباروة والرفس والولاس لا اشتوف العرس الاسلامي العرس الايماني ما فيه تصاور ما فيه اختلاط ما فيه تدرج ما فيه اغاني ما فيه زمارات ولا تطبالات ولا غياطات. ولا ما فيه شيء اش فيه الايمان فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله ما الذي نور هذا المجتمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى النور لكننا اليوم أصبحنا إخوان نعيش في ظلمة ظلمة النفوس وظلمة القلوب وظلمة البيوت وظلمة الشوارع وظلمة المحاكم وزل المدارس وزل المجتمعات وزل ما ظلم فوق ظلم وزل ما ظلم وزل بعض حتى أصبحنا الناس من الذكراء وتكملت علينا صلاة الله علينا شداد الأفاق. وذباب البشرية عقابا لنا يهود جثمس على صدورنا هذه تذبح أبنانا وبناتنا وشيوخنا وشبابنا ونحن اذلاء مخزيين مهانين مطرودين قرد وخنازير لا نصلح بشيء لماذا لأننا تخلينا عن هذا النور تخلينا عن أمانة الله تخلينا عن عهد الله نكذنا عهد الله يا وجل فعاقبنا الله فعاقبنا الله ولا لا سلط علينا اخزى البشريه واقذرها إخوة القردة والخنازير بل ابناء القردة والخنازير كتاب ننزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور قال بإذن ربهم جاء هذا برسم من الله الله حسن بهذه الأمة أراد أن يرفعها أراد أن يعلي شأنها أراد تكريمها أراد أن يعطيها القيادة العالميه كنتم خير أمة أخرجت للناس رسول الله أمر بأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور والله صنع هذه الأمة بكتابه خرجها من مدرسة قرآنه ليه؟ لتكون أيضاً القيادة للبشرية لتقود العالم كله لكن، وهنا أقول لكم العولمة التي تنادي بها أمريكا الآن وتريد السيطرة على العالم بها الاسلام اعطاها لرسول الله اعطاها لهذه الامه المحمديه وما ارسلناك الا لتسلي للناس بشيرا وبشرا فالاقتصاد العالمي ينبغي ان يخضع للاسلام السياسه العالميه ينبغي ان تخضع للاسلام الإعلام العالمي ينبغي أن يخضع للاسلام الحياه الاجتماعيه العالميه ينبغي ان يقودها لا إله إلا الله محمد رسول الله أين هذه الأمة لما انقطعت سلطها بهذا النور رمى الله بها ويصبح له اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضع سبحانك اللهم وبحمدك بحمدك يشهد لا إله إلا تصبح سبحانه رب الله سبحانه. السلام عليكم والحمد لله رب العالمين